بسم الله الرحمن الرحيم فهذا إصدار للذين لا يتوقفون عند حدود الأمن ولا يتساقطون كالفراش أو يتنكبون مسار العزة والفلاح لهم فقط نعدي هذا الإصدار مع تحيات إخوانكم في تسليلات لاندولوس بتواري رحلة مشتاة رحلة, رحلة, رحلة متعبة ولكنها لذيذة لذيذ حلم اتمنى ان اكون احد اعضاء رحله مغريه جدا والثمن متيسر سبحان الله يا ترى الرحله اللي يريدها مثل ما يقول الشيخ فنا ينبغي ان يقعد على اريكته كلا بل عليه أن يسعى إلى تحصيلها ويبحث عن سبل اتباعها ومن ومن بلحسن بلحس بلحس بلحس لا. لا. لا يغره المهر يغره المهر فيا ايها المشتاق أي توكل على الله إنك على الحق انك المبين. على الحق المبين على سبيل الالفارس على الحق المبين اهله جنه, جنة. على الحق المبين ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال, كان معه رجال ولا تغتر بكثرة المتساقطين جبلة بن الأيام ولا ندرة الثابتين بن عبد الرحيم عميب بن زين إنك على العقل المبين ومسق جسل في سبيل دينه وإسلام من أجلك يا رب تنقلب الآلام إلى غرام والأنات إلى لذات من أجلك يا رب بكاء إلى حداء والدماء إلى مسك وفيحاء من أجلك يا رب ولإن عذبت يا ربي في الأرض تبيض وجهي يوم العرض ومن أعظم وسائل الثبات على الدين أن يكون المرض طائعا لله سره وعلنه لذة, لذة فانية, فانية خلت امرأة برجل يوما فكان الشيطان ثالثهما فدعته إلى الفاحشة فقال لها إن رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بلذة فانية لمجنون لمجنون, لمجنون أنت يا من تتقلبه النعم ولا تخشى النقام ملت منك الشهوات وتتابعت الزلات وعظمت السيئات أما آن لك أن تتوب وتترك الذنوب وتأوب فلم يأهل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون رحلة مشتاة يأخذكم إلى معالمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الحمد لله الذي سهل لعباده إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم الهداية وجعل الرسول عليها دليلا ورضي لهم نفسه ربًّا، والإسلام ديناً، ومحمدًا صلى الله عليه وسلم رسولًا أحمدُه حمد من لا رب له سواه وأشكرُه على جزيل فضله وعطاياه وأشهدُ أن الحلال ما أحلَّه، والحرم ما حرَّمه، والدين ما شرعَه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحقُّ المبين الذي يأمر وينها ويفعل ما يشاء وأاشد أن محمد عبده المصطفة ونبيه المرتضى الذي لا ينطق عن الهوى أرسله على حين فترة من الرسول فهدا به إلى أضح السّب أشرقت برسالته الأرض بعد ظلوماتها وتفت به القلوب بعد شتاتها، فصلوات الله ووسه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصلات الله وسلامه عليه ما تععاقب الليل والنار أما بعد أيها الإخوة والخواوات فهذه هذه مع مشتاق نعم مشتاق إلى دخول الجنات وورؤية ر الأرض والسماوات إنه حديث عن المشتاقين المعظمين للدينم. الذين تعرض لهم الشهوات وتحيط بهم الملذات فلا يلتفتون إليها هم جبال راسيات وعزائم ماضيات عاهدوا ربهم على الثبات قالوا ربنا الله ثم استقاموا يرون الناس عن طريق الاستقامة يتراجعون وهم على طاعاتهم ثابتون أعظم ما قربهم إلى ربهم ثباتهم على دينهم وسرعة توبتهم بعد ذنبهم إنهم قومٌ إذا أذنبوا، استغفروا، وإذا ذُكِّروا، ذكروا، وإذا خُوِّفوا من عذاب الله، انزجروا يترُكون لذَّة الملك والسلطان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 بشر من البشر ما ترك اللذائذ عجزا عنها ولا مللا منها بل لهم غرائز وشهوات ورغبه في الملذات لكنهم قيدوها بقيد القوي الكريم يخافون من ربهم عذاب يوم عظيم عاهدوا ربهم على الطاعه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 إن لم يتمنَّ ذلك في الدنيا، تمناه في الأخرى ومن تشبَّه بهم، فأراد السعادة الأبدية والهداية المرضية فلا ينبغي أن يقعد على أريكته، وينتظر أن تنزل عليه الهداية من السماء أو يشربها مع الماء كلا، بل عليه أن يسعى إلى تحصيلها ويبحث عن سبل اتباعها، ومن يخطُب الحسناء لا يُغلِه المهر وقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فأمر بطلبها وسلوك سبلها لأجل الفوز بها وانظر إلى ذاك شابٍ نظر الذي نشأ في بيت عز وسلطان ومنعةٍ ومكان كان معظماً عند قومه مهيباً في بلده مقدما بين أقرانه فريداً في زمانه انظر إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مجوسيا يعبد النار وكان أبوه سيد قومه وكان يحبه حبا عظيما وقد حبسه في بيته عند النار ومع طول ملازمته للنار اجتهد في المجوسيه حتى صار قاطنا النار الذي يوقدها وكان لأبيه بستان عظيم يذهب إليه كل يوم شغل الاب في بنيان له يوما في داره فقال لسلمان يا بني انطلق إلى ضيعتي فاصنع فيها كذا وكذا فرح سلمان وخرج من حبسه وتوجه إلى البستان فبينما هو في طريقه إذ مر بكنيسة للنصارى فسمع صلاتهم فيها دخل عليهم ينظر ماذا يصنعون ثم أعجبه ما رأى من صلاتهم ورغب في دينهم ثم قال في نفسه هذا خير من ديننا الذي نحن عليه سألهم عن دينهم فقالوا له أصله بالشام وأعلم الناس به هناك فلم يزل عندهم حتى غابت الشمس فلما رجع قال له أبوه أي بني أين كنت قال إني مررت على ناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من أمرهم وصلاتهم ورأيت أن دينهم خير من ديننا ففسح أبوه قال أي بني دينك ودين آبائك خير من دينهم قال كلا والله بل دينهم خير من ديننا فخاف أبوه أن يخرج من دين المجوسية فجعل في رجله قيدًا ثم حبسه في البيت فلما رأى سلمان ذلك بعث إلى النصارى رسولا من عنده يقول لهم إني قد رضيت دينكم ورغبت فيه فإذا قدم عليكم ركبٌ من الشام من النصارى فأخبروني بهم فما مضى زمنٌ حتى قدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى فبعثوا إلى سلمان فلما جاءه الرسول قال سلمان للرسول اذهب فإذا قضت تجار حاجاتهم وأرادوا الرجوع إلى الشام فآذنوني فلما قضت التجار حاجاتهم وأرادوا الرجوع إلى الشام أرسلوا إليه وواعدوه في مكان فتحيل حتى فك القيد من قدميه ثم خرج إليهم فانطلق معهم إلى الشام دخل الشام فسألهم عن أفضل أهل هذا الدين علما فقالوا له الأسقف في الكنيسة فتوجه إلى الكنيسة ثم أخبر الأسقف خبره وقال إني قد رغبت في هذا الدين وأحب أن أكون معك أخدمك وأصل معك وأتعلم منك فقال له الأسقف أقم معي فمكث سلمان معه في الكنيسة فكان سلمان يحرص على الخيرات والتعبد والصلوات أما الأسقف كان رجل سوء في دينه كان يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه الأموال اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا أبغضه سلمان بغضا شديدا لكنه لا يستطيع أن يخبر أحدا بخبره فهو غريب قريب العهد بدينهم فلم يلبث الأسقف أن مات فحزن عليه قومه واجتمعوا إليه ليدفنوه فلما رأى سلمان حزنهم عليه قال لهم يا قوم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا ففزعوا وقالوا له فما علامة ذلك قال انا أدلكم على كنزه قالوا فدلنا عليه فمضى بهم حتى دلهم على موضع المال حفروه فأخرجوا سبع قلال مملوءه ذهباً وفضة فقالوا والله لا ندفنه أبداً ثم صلبوه على خشبة ورجموه بالحجارة وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه في الكنيسة قال سلمان فما رأيت رجلاً لا يصل الخمسة كان خيراً منه أعظم رغبة في الآخرة ولا أزهد في الدنيا ولا أدأب ليلا ولا نهاراً منه فأحببته حباً ما أعلم أني أحببته شيئاً كان قبله فلم يزل سلمان يخدمه حتى كبر وحضرته الوفاة حزن سلمان على فراقه وخاف أن لا يثبت على الدين من بعده فجلس عند رأسه وقال يا فلان يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصيبي قال أي بني والله ما أعلم أحدا على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا كثيرا مما كان عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه فالحق به فلما توفي الرجل العابد خرج سلمان من الشام إلى العراق أتى إلى صاحب الموصل فأقام عنده حتى حضرت ذلك العابد الوفاء فأوصى سلمان لرجل بنصيبين فشد رحاله إلى الشام مرة أخرى حتى أتى نصيبين فأقام عند صاحبه طويلا حتى نزل به الموت فأوصاه أن يصاحب رجلا بعمورية بالشام فذهب إلى عمورية وأقام عند صاحبه واكتسب حتى صارت عنده بقرات وغنيمة ثم لم يلبث العابد أن مرض ونزل به الموت حزن سلمان عليه وقال لهم ودعا يا فلان إلى من توصيبي فقال الرجل العابد يا سلمان والله ما أعلم أصبح على مثل ما نحن عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه يعني لقد غير الناس وبدلوا الدين ولكن قد أضلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم الحنيفية يخرج من أرض العرب ثم يهاجر إلى أرض بين حرتين أي بين أرضين سوداوين أو جبلين أسودين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة إذا رأيته عرفته فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل ثم مات ودفن فمكث سلمان بعمورية ما شاء وهو يلتمس من يخرج به إلى أرض النبوة فما زال كذلك حتى مر به نفر من قبيلة كلب تجار من العرب سألهم عن بلادهم فأخبروه أنهم من أرض العرب قال تحملوني إلى أرضكم وأعطيكم بقراتي وهنيمتي قالوا نعم فأعطاهم إياها وحملوه معهم حتى إذا قدموا به وادي القرى قريبا من المدينة طمعوا في المال فظلموه وادعوا أنه عبد مملوك لهم وباعوه لرجل من اليهود فلم يستطع سلمان أن يدفع عن نفسه فصار عند هذا اليهودي يخدمه حتى قدم على اليهودي يوماً ابن عم له من المدينة من يهود بن قريضة فاشترى سلمان منه واحتمله إلى المدينة فلما رآها ورآ نخلها وحجارتها عرف أنها أرض النبوة التي وصفها له صاحبه فأقام بها وأخذ يترقب أخبار النبي المرسل ومرت السنوات وبعث الله رسوله عليه السلام فأقام بمكة ما أقام وسلمان لا يسمع له بذكر لشدة ما هو فيه من الخدمة عند اليهودي ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكث بها وسلمان لا يذري عنه شيئا فبينما هو يوما في رأس نخلة لسيده يعمل فيها وسيده جالس أسفل النخلة إذ أقبل رجل من اليهود من بني عم هذا السيد فوقف عليه وقال أي فلان قاتل الله بني قيلة يعني الأوسى والخزرج قال ما خبرهم قال إنهم الآن لمجتمعون على رجل بقباء قدم من مكة يزعمون أنه نبي فلما سمع سلمان ذلك انتفض جسده وطار فؤاده ورجفت النخلة حتى كاد أن يسقط على صاحبه ثم نزل سريعا وهو يصيح بالرجل يقول له ما تقول ما الخبر فغضب سيده ثم رفع يده فلطمه بها لطمةً شديدة وقال ما لك ولهذا أقبل على عملك فسكت سلمان وصعد نخلته يكمل عمله وقلبه مشغول بخبر النبوة ويريد أن يتيقن من صفات هذا النبي التي وصفها له صاحبه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة فلما أقبل الليل جمع سلمان ما كان عنده من طعام ثم خرج حتى جاء إلى النبي عليه السلام وهو جالسٌ بقباء فدخل عليه فإذا حوله نفر من أصحابه فقال سلمان إنه بلغني أنكم أهل حاجةٍ وغربة وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة فجئتكم به ثم وضعه سلمان بين يدي النبي عليه السلام واعتزل ناحيةً ينظر إليه ماذا يفعل؟ نظر النبي عليه السلام إلى الطعام ثم التفت إلى أصحابه فقال كلوا وأمسك هو فلم يأكل فلما رأى سلمان ذلك قال في نفسه هذه والله واحدة لا يأكل الصدقة وبقي أثنتان ثم رجع إلى سيده وبعدها بأيام جمع طعاما آخر ثم أقبل إلى النبي عليه السلام فسلم عليه ثم قال إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية فأهديتها لك كرامة لك ليست بصدقة ثم وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنحى جانبا ينظر ماذا يفعل فمد النبي عليه السلام يده إلى الطعام فأكل وأكل أصحابه فلما رأى سلمان ذلك قال في نفسه هذه أخرى وبقي واحدة وهي أن ينظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ولكن أنا له ذلك رجع سلمان إلى خدمة سيده وقلبه مشغول بحال النبي عليه السلام فمكث أياما ثم مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عنه فإذا هو في بقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من الأنصار فجاءه فإذا حوله نفر من أصحابه وعليه صلى الله عليه وسلم شملتان مؤتزرا بواحدة مرتديا بأخرى كلباس الإحرام فسلم عليه ثم استدار ينظر إلى ظهره هل يرى الخاتم الذي وصف له صاحبه فلما رأى النبي عليه السلام استدارته عرف أنه يريد أن يستثبت من شيء وصف له فحرك النبي صلى الله عليه وسلم كتفيه فألقى رداءه عن ظهره فنظر سلمان إلى الخاتم فعرفه فانكب عليه يقبله ويبكي فالتفت النبي عليه السلام إليه وقال تحول أيجلس أمامي فاستدار حتى قابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبره فقص سلمان عليه قصته وأخبره أنه كان شاباً مترفاً ترك العزة والسلطان طلباً للهداية والإيمان حتى تنقل بين الرهبان يخدمهم ويتعلم منهم واستقر به المقام عبداً مملوكاً بعد أن كان ابن ملك عبد مملوك ليهودي في المدينة ثم أخذ سلمان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودموعه تجري على خديه فرحا وبشرى ثم أسلم ونطق الشهادتين ومضى إلى سيده اليهودي فزاده اليهودي شغلاً وخدمة فكان الصحابة يجالسون النبي عليه السلام أما هو فقد شغله الرق والخدمة عن مجالسته حتى فاتته معركة بدر ثم أحد فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له يا سلمان كاتب أي اشتري نفسك من سيدك بمال تؤديه إليه فسأل سلمان صاحبه أي كاتبة فشدد عليه اليهودي وأبى عليه إلا بأربعين أوقية من فضة وثلاثمائة نخلة يجمعها فسائل صغار ثم يغرسها واشترط عليه أن تحيى كلها فأقبل سلمان إلى النبي عليه السلام وأخبره بما اشترطه عليه اليهودي فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم بالنخل فأعانه المسلمون جعل الرجل يمضي إلى بستانه فيأتيه بما يستطيع من فسائل النخل فلما جمع النخل قال صلى الله عليه وسلم يا سلمان اذهب ففقر لها أي احفر لها لغرسها فإذا أنت أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني فتؤذنني بدأ سلمان يحفر لها وأعانه أصحابه حتى حفر ثلاثمائة حفره ثم جاء فأخبر النبي عليه السلام فخرج صلى الله عليه وسلم معه إليها فجعل الصحابة يقربون له فسيرة النخل ويضعها صلى الله عليه وسلم بيده في الحفر قال سلمان فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها نخلة واحدة فلما أدى النخل إلى اليهودي بقي عليه المال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بذهب من بعض المغازي فالتفت إلى أصحابه وقال ما فعل الفارسي المكاتب فدعوه له فقال عليه السلام خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان فأخذها سلمان فأدى منها المال إلى اليهودي وعتق ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما هذا خبر سلمان الفارسي الذي ترك العيش الهني والوطن الرضي وأنواع الشهوات بل سافر في البلاد وتنقل بين ذل الخدمة للعباد وبين ذل العبودية لهم طلبا للهداية الأبدية عظم الخالق في نفسه واستأنس بذكره وقربه وتنعم بمناجاته وحبه فصغر ما دونه في عينه تعب أياما قليلة أعقبته راحة طويلة إذا ذكرت له الجنات طارت نفسه شوقا إليها وتخيل لو أنه فيها ينعم ومن أشجارها يأكل وإلى خالقها ينظر فينسى عند ذلك شدة العذاب وجليل المصاب فلله ما أبهى ثباتهم له وقد حصلت تلك الج تقسم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا نبغي سواك وتعلم ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا بها طوعا ولله سلم كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم ولله أكباد هناك أولا دعا الغرام بها فالنار فيها تضرم ولله أنفاس يكاد بحرها يدوب المحب المستهام المتيم ولله أفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم ولله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم فبالله ما عُذُرُ مرِئٍ هو مؤمنٌ بهذا ولا يسعى له ويُقدِّمُه ولكن ما التوفيقُ بالله إنه يخُصُّ به من شاء فضلاً وينعِمُه ومن الناس من يشتاقُ إلى الهداية ولكن يمنعُه منها بغضُه لبعض الصالحين نعم أو مواقفُ وقعت له معهم فحمل في نفسه عليهم أو تجده يُعلِّق صلاحَه واستقامةَه بأشخاص يعينونه على الدين فإذا فسدت أحوالهم أو فرق الدهر بينهم انتكس عن الدين وعصى رب العالمين وهذا هو حال أولئك المرتدين الذين علقوا اسلامهم بحياة النبي عليه السلام فما داموا يخالطونه ويحدثهم ويساكنونه فهم ثابتون على الدين بل قوام في الأسحار صوام في النهار ولكن ما إن فارق سواده سوادهم حتى ارتدوا على أدبارهم وكفروا بعد اسلامهم حتى قال لهم أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعم الله حي لا يموت يسمع دعاء الداعين ويقبل توبة التائبين من لجأ إليه كفاه ومن فر إليه قربه وأدناه إن ذكره العبد في نفسه ذكره في نفسه وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا ومن استقر في قلبه الإيمان ثبت على عبادة الرحمن وإن اشتد عليه البلاء ابتلا <تصفيق> وانتقل معي إن شئت إلى هناك انتقل إلى هناك وادخل إلى المدينة وانظر إلى النبي عليه السلام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 مهلين بالعمرة ملبين يتسابقون إلى البلد الأمين فلما اقتربوا من جبال مكة بركت القصوى ناقة النبي عليه السلام فحاول أن يبعثها لتقوم فأبت عليه فقال الناس خلأت القصوى أي عصت القصوى فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل يعني فيل أبرهة لما أقبل به مع جيش من اليمن يريد هدم الكعبة فحبسهم الله عن ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت فتوجه إلى مكة حتى نزل بالحديبية قريبا من مكة تسامع به كفار قريش فخرج إليه كبارهم ليردوه عن مكة فأبى إلا أن يدخلها معتمرا فما زالت البعوث بينه وبين قريش حتى أقبل عليه سهيل بن عمر فصالح النبي عليه السلام على أن يعودوا إلى المدينة ويعتمروا في العام القادم ثم جعلوا بينهما صلحا عاما وفيه اشترط سهيل أن يخرج من مكة مسلم مستضعف يريد المدينة إلا رد إلى مكة أما من خرج من المدينة وجاء إلى مكة مرتدًّا إلى الكفار فيقبل في مكة قال المسلمون سبحان الله من جاءنا مسلما نرده إلى الكافرين كيف نرده إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم شاب يسير على الرمضان يرفل في قيوده وهو يصيح يا رسول الله يا رسول الله فنظروا إليه فإذا هو أبو جندل ولد سهيل بن عمر وكان شاباً قد أسلم فعذبه أبوه وحبسه فلما سمع بالمسلمين تفلت من الحبس وأقبل يجر قيوده تسيل جراحه دماً وتفيض عيونه دمعاً ثم رما بجسده المتهالك بين يدي النبي عليه السلام والمسلمون ينظرون إليه فلما رآه سهيل أبوه خضب كيف تفلت هذا الفتى من حبسه ثم صاحبي على صوته قال هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى مكة فقال صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد قال فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا فقال عليه السلام فأجز هذا لي قال ما أنا بمجيزه لك قال بلا فافعل قال ما أنا بفاعل فسكث النبي عليه السلام وقام سهيل سريعا إلى ولده يجره بقيوده وأبو جندل يصيح ويستغيث بالمسلمين يقول أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت من العذاب ولا زال يستغيث بهم حتى غاب عنهم والمسلمون تذوب أفئدتهم حزنا عليه فتاة في ريعان الشباب يشدد عليه العذاب وينقل من العيش الرغيد إلى البلاء الشديد وهو من هو ابن سيد من السادات طالما تنعم بالملذات وتلذذ بالشهوات ثم يجر أمام الناس بقيوده ليعاد إلى سجنه وحديده والمسلمون ينظرون إليه لا يملكون له شيئاً مضى أبو جندل إلى مكة وحيدا يسأل ربه الثبات على الدين والعصمة واليقين أما المسلمون فقد رجعوا مع النبي عليه السلام إلى المدينة وهم في حنق شديد على الكافرين وحزن على المسلمين المصدعفين ثم اشتد العذاب على الضعفاء في مكة حتى لم يطيق له احتمالا فبدأ أبو جندل وصاحبه أبو بصير وبقية المصطلعفين في مكة بدأوا يحاولون التفلُّت من قيودهم حتى استطاع أبو بصير رضي الله عنه أن يهرب من حبسه فمضى من ساعته إلى المدينة يحمله الشوق ويحدوه الأمل في صحبة النبي عليه السلام وأصحابه مضى يطوي قفار الصحراء تحترق قدماه على الرمضاء حتى وصل المدينة فتوجه إلى مسجدها فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه إذ دخل عليهم أبو بصير فنظروا إليه فإذا عليه أثر العذاب ووعثاء السفر وهو أشعث أخبر فما كاد يلتقط أنفاسه حتى أقبل رجلان من كفار قريش فدخلا المسجد فلما رآهما أبو بصير فزع واضطرب وعادت إليه صورة العذاب فإذا هما يصيحان يقولان يا محمد رده إلينا العهد الذي جعلت لنا فتذكر النبي عليه السلام عهده لقريش أن يرد إليهم من يأتيه من مكة فالتفت إلى أبي بصير ثم أشار إليه أن يخرج معهما خرج معهما أبو بصير فلما جاوزوا المدينة نزلوا لطعام وجلس أحدهما عند أبي بصير وغاب الآخر ليقضي حاجته فأخرج القاعد عند أبي بصير سيفه ثم أخذ يهزه ويقول مستهزئا بأبي بصير يا أبا بصير لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوما إلى الليل يعني يضرب به في المسلمين من الأنصار فقال له أبو بصير والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا قال نعم أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت قال له أبو بصير أرني أنظر إليه فناوله إياه فما كاد السيف يستقر في يده حتى رفعه ثم هوى به على رقبة الرجل فأطار رأسه فلما رجع الآخر من حاجته رأى جسد صاحبه ممزقا مجندلا مفرقا ففزع وفرق حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فلما رآه النبي عليه السلام مقبلا فزعا قال لأصحابه لقد رآ هذا ذعرا فلما وقف بين يديه عليه السلام صاح من شدة الفزع وقال يا محمد قتل والله صاحبي وإني لمقتول فلم يلبث أن دخل عليهم أبو بصير تلتمع عيناه شررا والسيف في يده يقطر دما ثم قال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم فضمني إليكم قال لا فصاح أبو بصير بأعلى صوته قال أو يا رسول الله أعطني رجالا أفتح لك مكة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال ويلي ام مسعر حرب لو كان معه رجال مسعر حرب لو كان معه رجال ثم تذكر صلى الله عليه وسلم عهده مع قريش فامر ابا بصير بالخروج من المدينة فسمع أبو بصير وأطاع نعم وما حمل في نفسه على الدين ولنقلب عدوا للمسلمين فهو يرجو ما عند الحليم الكريم من الثواب العظيم الذي من أجله ترك أهله وفارق ولده وأتعب نفسه وعذب جسده خرج أبو بصير من المدينة فاحتار أين يذهب في مكة عذاب وقيود وفي المدينة مواثيق وعهود فمضى إلى سيف البحر قريبا من جدة فنزل هناك في صحراء قاحلة لا أنيس فيها ولا جليس تسامع به المسلمون المستضعفون في مكة فعلم أنه باب فرج إن فتح لهم فالمسلمون في المدينة لا يقبلونهم والكفار في مكه يعذبونهم فتفلت أبو جندل من قيوده فلحق بأبي بصير ثم جعل المسلمون يتوافدون إليه في مكانه حتى كثر عددهم واشتدت قوتهم فجعلوا لا تمر بهم قافلة تجارة لقريش إلا اعترضوا لها فلما كثر ذلك على قريش أرسلوا إلى النبي عليه السلام يناشدونه أن يضمهم إليه ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأرسل إليهم أن يأتوا إلى المدينة فلما وصل إليهم الكتاب استبشروا وفرحوا لكن أبا بصير كان قد ألم به مرض الموت وهو يردد قائلا ربي العلي الأكبر من ينصر الله فسوف ينصر من ينصر الله فسوف ينصر فلما دخلوا عليه أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بسكن المدينة وأن غربتهم انتهت وحاجتهم قضيت ونفوسهم أمنت فاستبشر أبو بصير ثم قال وهو يصارع الموت أروني كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاولوه الكتاب فأخذه ثم قبله ثم جعله على صدره وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم شهق ومات نعم مات أبو بصير ولم يذق من لذة الدنيا شيئا مات وهو قد خدم الدين وجاهد لرب العالمين مات لكنه السراحة من عناء هذه الدار ويرجى أن يكون في دار القرار ينظر فيها إلى وجه رب الأرض والسماء الذي سفك من أجله الدماء ومات مشردا في الصحراء فلا نامت أعين الجبناء ولئن غلقت دونه أبواب الأرض فلعله فتحت له أبواب السماء قال الله هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما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 فطوبى لأبي بصير من يثبت اليوم؟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 ما هي ساعة فإذا أصبت ففي رضا الرحمن فالقوم كانوا يألمون ويصبرون وصبرهم في طاعة الرحمان فتعب قليل حياتك الدنيا تجد راحاتها وسرورها بجنان بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقضان بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان كانوا يطيعون الله ويقدمون لأجله أرواحهم ويبذلون أنفسهم وأبدانهم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 ما دام أن الجنة هي الجزاء يستشعر العبد واقتبلائه أن الله قريب مجيب يسمع أناته ويجيب دعواته يعظم له أجره ويضع عنه وزره والله لا يضيع أجر المحسنين فمن تصبر على مفارقة الشهوات وغض بصره عن المحرمات وحفظ سمعه عن الأغنيات وعف فرجه عن الفواحش والآثام ويده ورجله عن مواقعة الحرام بل من حاسب نفسه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 أنه كان يقول والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبز والثاردات ثردا واللاقمات لقما ويهذي هديانا يسميه قرآنا فاستخف قومه فأطاعوه فاتبعه سفهاء رعاع حتى صار له جند وأتباع فاغتر بقوته وتطاول بسطوته فأرسل بكتاب إلى النبي عليه السلام يقول فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في النبوة معك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون فلما قرئ الكتاب على النبي الأواب عجب من جرأة مسيلمة على الملك العلام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 ينظر في وجوه أصحابه يلتمس منهم رجلا فطنا جريئا يحمل هذا الكتاب إلى مسيلمة الكذاب فابتدر حبيب بن زيد رضي الله عنه أتدري من حبيب شاب ما أسرته عن خدمة الدين شهوة ولن شغل عن ربه بلذة امتلأ قلبه تصديقا وإيمانا وقطع الليلة تسبيحا وقرآنا أخذ الكتاب من يد النبي عليه السلام ثم مضى به من المدينة إلى اليمامة فسار أكثر من ألف كيل حتى وصل إلى مسيلمة الكذاب فلما دخل على مسيلمة الكذاب ناوله الكتاب نظر مسيلمة في الكتاب فغضب وأزبد وأرعد ثم جمع قومه حوله وأوقف حبيب بن زيد بين يديه وسأله عن الكتاب فقال حبيب هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مسيلمة أتشهد أن محمد رسول الله قال حبيب نعم أشهد أن محمد رسول الله قال وتشهد أني رسول الله فقال له حبيب مستهزئا إن في أذني صمما فلا أسمع ما تقول يعني أنت أقل وأحقر وأذل من أن أسمع كلامك فأعاد عليه مسيلمة السؤال قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم أشهد أن محمد الرسول الله قال وتشهد أني رسول الله فقال له حبيب إني لا أسمع شيئا فأعاد عليه السؤال فكرر حبيب الجواب فغضب مسيلمة ودع السياف وأمره أن يطعن بالسيف في جسد هذا الفتى وهو يكرر عليه السؤال ولا يسمع إلا جوابًا واحدًا لا يزيده إلا غيظًا وحقدًا فأمر مسيلمة السياف أن يفتح فم حبيب ويقطع لسانه فأمسك به الجنود وفتحوا فمه حتى قطع السياف لسانه الذاكر ثم أوقفوه بين يدي مسيلمة الفاجر والدماء تسيل من فمه الطاهر فصاحبه مسيلمة أتشهد أن محمد الرسول الله؟ فأشار حبيب برأسه نعم قال وتشهد أني رسول الله فأشار برأسه لا فأمر مسيلمة سيافة فقطع يده ثم قطع رجله ثم جدع أنفه واحتز أجنه وراح يقطع جسده قطعة قطعة ولحمه يتساقط ودماؤه تسيل وهو ينتفض على الأرض ويا إن من الألم حتى مات رضي الله عنه نعم مات مات قُطع لسانه ومُزِّق جسده وكُسِّرت عظامه في سبيل الرحمن جل جلاله حتى إذا أُوقِف بين يديه يوم القيامة فسأله ربه قال يا عبدي لما قُطع لسانك وجُدع أنفك وبُتِرت يدك وسُفِك دمك قال في رضاك يا رب العالمين وما لجرحٍ إذا ارضاكم مؤلم نعم من أجلك يا رب تنقلب الآلام إلى غرام والأنات إلى لذات والبكاء إلى حداء والدماء إلى مسكٍ وفيحاء ولئن عذبت يا رب في الأرض فبيض وجه يوم العرض عندها يفرح ربه بلقائه ويبدل ألمه بنعمه يرفع درجته ويغفر زلته ولعله يناجيه ربه فيقول يا عبدي تقلب في النعيم كما تشاء فاليوم أنعمك نعيمًا لا شقاء معه أبدًا وأعطيك ملكًا لا تشارك فيه أحد الملائكة يدخلون عليك من كل باب والنعيم بين يديك يأخذ بالألباب ولدينا مزيد وزيادة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 وأنس النفوس في معرفته وراحة الأبدان في طاعته ولذة الأرواح في خدمته وكمال الألسن بالثناء عليه وذكره وعزها بالتعبد له وشكره فأهل ذكره هم أهل مجالسته واهل طاعته هم أهل كرامته أما أهل معصيته فلم يقنِّطهم من رحمته إن فهو حبيبهم وان لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بانواع المصائب ليغفر لهم المعائب ألف ل م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقوا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 ملكًا من ملوك غسان دخل إلى قلبه الإيمان فكتب إلى الخليفة عمر رضي الله عنه يستأذنه في القدوم إليه سر عمر والمسلمون لذلك سرورًا عظيمًا وكتب عمر إليه أن أقدم إلينا ولك ما لنا وعليك ما علينا فاقبل جبلته مع 500 فارس من قومه فلما دنا من المدينة لبس ثيابا منسوجه بالذهب ووضع على راسه تاجا مرصعا بالجوهر والبس جنوده ثيابا فاخره ثم دخل المدينة فلم يبقى احد إلا خرج ينظر إليه حتى النساء والصبيان فلما دخل على عمر رحب به وادنى مجلسه ولم يزل عند عمر حتى دخل موسم الحج فأراد عمر أن يحج فخرج معه جبله فبينما جبلة يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل فقير من بني فزاره فالتفت إليه جبلة مغضبا ثم رفع يده فنطم الرجل فهشم أنفه غضب الفزاري واشتكاه إلى عمر بن الخطاب فبعث إليه عمر وقال ما دعاك يا جبلة أن لطمت أخاك في الطواف فهشمت أنفه فقال فقال إنه وطئ إزاري ولولا حرمة البيت لضربت عنقه فقال له عمر أما الآن وقد أقررت فإما أن ترضيه وإلا اقتص منك ولطم وجهك قال عجبا يقتص مني وأنا ملك وهو سوقه قال عمر يا جبله إن الإسلام قد ساوى بينك وبينه فما تفضله بشيء إلا بالتقوى قال جبله إذن أعود إلى النصرانية قال عمر من مدَّل دينه فاقتلوه إن تنصَّرت ضربت عنقك قال أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين قال لك ذلك فلما كان الليل خرج جبلة وأصحابه من مكة وسار إلى القسطنطينية فتنصَّر فما مضى عليه زمن هناك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 عمر ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر ويا ليتني بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر ثم لم يزل على نصرانيته حتى مات نعم مات على الكفر لأنه تكبر عن الذلة لشرع رب العالمين فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية وليكن لربه أكثر تواضعا وذلا يسجد بين يديه ويتقرب إليه مستجيبا لأمره منتهيا عن نهيه وزجره قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرسولين رأي وقلبه وانه اليه تحشرون لا لعب ولا وقد يرغب المرء في الهدايه ويستقيم عليها زمانا ثم يغرى بمتع الدنيا اما بجاه او وظيفة أو مال أو صداقة فيترك دينه لأجلها أو يلتف عليه أقران يزينون له الشهوات ويدعونه إلى الملذات فيشاركهم في منكرهم ويسكت عن معصيتهم فينتقل من عز الطاعة إلى ذل المعصية فيرتد على عقبيه بعد إذ هداه الله وفي الصحيحين أن رجلاً كان قارئاً كاتبا فكان يكتب للنبي عليه السلام الوحي وقد كان حفظ البقرة وآلى عمران وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآلى عمران ارتفع قدرهم عند الصحاب اغره بعض المشرركين بدنيا ومال ونساء فرتد عن الإسلام حقق بااد الأصسلامام طربا لهذه المتاع وأاخذ يستهزء بالنبي عليه السلام ويقول لأؤولائك الكفار ما يدري محمد إلا ما كتبت له يعني أنا الذي كنت أكتب له القرآن. فيدعي أنه من عند الله فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره وكذبه وافترائه فرافع يديه للسماء ودعا عليه وقال اللهم اجعله آية فلم يلبث أن مات مات وانقطعت اللذات وبقيت الحسرات وعظمت السيئات فلما مات حفروا له فدفنوه فلما أصبحوا مروا بقبره فإذا الأرض قد نبذته فوقها وإذا جثته ملقات على التراب فعجبوا كيف أخرج من قبره فقال بعضهم لبعض هذا من فعل محمد وأصحابه ثم عادوا فحفروا له وأعمقوا ودفنوه فأصبحوا فمروا بقبره فإذا الأرض قد نفضته فوقها قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه ثم عادوا فحفروا له وأعمقوا ما استطاعوا ودفنوه فلما أصبحوا فمروا بقبره فإذا الأرض قد لفظته فوقها فقال بعضهم لبعض هذا ليس من فعل البشر فتركوه منبوذا على الأرض تمر به الكلاب فتفتح رجليها فوقه وتبول على وجهه والثعالب تنهش من لحمه والغربان تأكل من جسده ذله في الدنيا قبل الآخرة نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى هو ومن الناس من يستقيم زمانًا على الطاعات ويأنس برب الأرض والسماوات يتلذذ بمناجاته ويحيي قلبه بمحبته وتأنس نفسه بمعرفته لكنه يرى أهل المعاصي والشهوات فيشتاق أن يجرب عيشهم ويتمتع متعهم يظن أنهم سعداء فلا يلبث أن يتبين له الكرب والبلاء ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم أن المسلمين غزوا حصنًا من حصون الروم وكان حصنا منيعا فحاصروا وأطالوا الحصار وتمنع عليهم وأثناء الحصار أطلت امرأة من نساء الروم فرآها رجل من المسلمين اسمه ابن عبد الرحيم فأعجبته وتعلق قلبه بها فراسلها كيف السبيل إليك فأرسلت إليه أن تتنصر وتصعد إليه فتنصر وتسلل إليها مسكين ظن أن السعادة في امرأة ينكحها وخمر يشربها فلما فقده المسلمون اغتموا لذلك غمًّا شديدًا ثم طالت بهم الأيام ولم يستطيعوا فتح الحصن فذهبوا فلما كان بعد مدّة مر فريق منهم بالحصن فتذاكروا ابن عبد الرحيم تساءلوا عنه وعلى أي حال هو الآن فنادوا باسمه قالوا يا ابن عبد الرحيم يا ابن عبد الرحيم فأطل عليهم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 هذا خبر ابن عبد الرحيم أُغري بفتنة النساء فأشرك برب الأرض والسماء وقد يُغرى المرء بالمال فيكفر بالكريم المتعال وانظر إلى الأعشى بن قيس كان شيخاً كبيرا شاعرا خرج من اليمامة من نجد يريد النبي عليه السلام راغبا في الإسلام مضى على راحلته مشتاقاً للقاء النبي عليه السلام بل كان يسير وهو يردد في مدح النبي عليه السلام قائلا ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبتك ما بات السليم مسهدا ألا أي هذا السائل أين يممت فإن لها في أهل يثرب موعدا وآريت لا آوي لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا يرى الناس ذكره أغار لعمري في بلادي وانجدى اجدك لم تسمع وصاه محمد نبي الاله حيث اوصى واشهد اذا انت لم ترحل بزاد من التقى ولا لقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على الا تكون كمثله فترصد للامر الذي كان ارصد وما زال ذاك يقطع الفيافي والقفار يحمله الشوق والغرام للقاء النبي عليه السلام راغباً في الإسلام ونبذ عبادة الأصنام فلما كان قريبا من المدينة اعترضه بعض المشركين سألوه عن أمره فأخبرهم أنه جاء للقاء النبي عليه السلام ليدخل في الإسلام فخافوا أن يسلم هذا الشاعر فيقوى شأن النبي عليه السلام فشاعر واحد وهو حسان بن ثابت قد فعل بهم الأفاعيل فكيف لو أسلم شاعر العربي الأعشى بن قيس؟ فقالوا له يا أعشاء دينك ودين آبائك خير لك قال بل دينه خير وأقوم قالوا له يا أعشاء إنه يحرم الزنا فقال أنا شيخ كبير وما لي في النساء حاجة قالوا يا أعشاء إنه يحرم الخمر قال إنها مذهبة للعقل مذلة للرجل ولا حاجة لي بها فلما رأوا أنه عازمٌ على الإسلام قالوا له يا أعشى نُعطيك مئة بعيرٍ على أن ترجع إلى أهلك وتترك الإسلام فقال لهم أما المال فنعم فجمعوها له فارتد على عقبيه وكرَّ راجعاً إلى قومه بكفره واستاق الإبل أمامه فرحاً بها مستبشرا فلما كاداً يبلغ دياره سقط من على ناقته فانكسرت رقبته ومات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 إلى عبيد الله بن جحش كان مجالساً للنبي عليه السلام بل كان ممن أوذي في دينه وضيق عليه في مكة فهاجر مع المسلمين إلى الحبشة ترك أهله وبلده وماله وبيته في سبيل الله وكانت معه زوجته أم حبيبة فكثرت مخالطته للنصارى وابتعد عن المسلمين فما زال حاله يتردّى حتى أصبح يوماً فقال لزوجه أم حبيبة يا أم حبيبة إني نظرت في الأديان فلم أرى ديناً خيراً من النصرانية ففزعت وقالت والله ما هو خير لك اتق الله فلم يلتفت إليها بل كفر بربه وعلق الصليب على صدره وأكب على الخمر يشربها ويخالط النصارى حتى مات نسأل الله الثبات على دينه حتى الممات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 تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ومما يزيد المؤمن صلابة في دينه وثباتا عليه أن يحمل أهم الدي أن يكون دي. مؤثراً في العصات لا متأثراً بهم ينصح هذا ويعظ ذاك ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يدعو إلى الله بالشريط النافع والكتاب المؤثر والنصيحة الصادقة ليزداد إيماناً مع إيمانه وقوة في استقامته وانظر انظر إلى الجبال الراسيات والخط الثابتات انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى أبي بكر الصديق وتأمل في حرصه على الدعوة إلى الله ثم عجب ان شئت من قوة ثباته على الدين حب أخرج ابن سعد في الطبقات والطبري في الرياض النظرة أن النبي عليه السلام في أول بعثته كان يدعو إلى الإسلام في مكة سرًّا وكان المسلمون يختفون بدينهم فلما تكامل عددهم ثمانية وثلاثين رجلا ألح أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه السلام في الظهور بالإسلام فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنا قليل وكان يخشى أن يؤذى أصحابه فلم يزل أبو بكر يلح عليه حتى خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وخرج معه المسلمون وتفرقوا في نواحي المسجد كل رجل في كل رجل في عشيرته هذا وقف عند باب الكعبة وهذا وقف عند الحجر الاسود وذاك وقف عند بئر زمزم وقام ابو بكر في الناس خطيبا فكان اول خطيب دعا الى الله فلما راى المشركون من يسفه آلهتهم وينتقص دينهم ثاروا على أبي بكر وعلى المسلمين جعلوا يضربونهم في نواحي المسجد ضربا شديدا وأبو بكر يجهر بالدين فأحاط به جمع منهم فضربوه وضربوه حتى وقع على الأرض وهو كهل قد قارب عمره الخمسين سنة ودنا منه الفاسق عتبه بن ربيعه وجعل يطأ على بطنه وصدره ويضرب وجهه بنعلين مخسوفين ويحرفهما على وجهه حتى مزق لحم وجهه وجعل دماءه تسيل حتى كان الذي يراه لا يدري اين وجنته من انفه من شفته وابو بكر مغمن عليه فجاءت قبيلته بنو تيم يتعادون المشركين عنه وحملوه في ثوب ولا يشكون انه ميت حتى أدخلوه منزله وقعد أبوه وقومه عند رأسه يكلمونه فلا يجيب حتى إذا كان آخر النهار أفاق رضي الله عنه وفتح عينيه فكان أول كلمة تكلم بها أن قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب أبوه وسبه ثم خرج من عنده فقعدت أمه عند رأسه تجتهد أن تطعمه أو تسقيه وتلح عليه وهو يردد ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أمه والله ما لي بصاحبك قال اذهبي الى ام جميل بنت الخطاب فسليها عنه وكانت ام جميل مسلمة تكتم إسلامها خرجت امه حتى جاءت أم جميل قالت يا أم جميل إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت أم جميل ما أعرف أبا بكر ولا محمدا ولكن إن أحببت مضيت معك إلى ابنك قالت نعم فمضت معها فلما دخلت على أبي بكر وجدته صريعا دنفا ممزق الوجه ودماؤه تسيل فبكت وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لا لأهل فسق وكفر وإني لأرجو الله أن ينتقم لك منهم فالتفت إليها أبو بكر وما يكاد يطيق وقال يا أم جميل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت هذه أمك تسمع قال لا شيء عليك منها قالت هو سالم صالح قال فأين هو قالت في دار أبي الأرقم فقالت أمه يا بني قد عرفت خبر صاحبك فكل واشرب الآن قال لا والله إن لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه بعيني فأمهلتاه حتى إذا أظلم الليل وهدأ الناس حاول أن يقوم فلم يستطع فخرجت به أمه وأم جميل يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على النبي عليه السلام فلما رآه صلى الله عليه وسلم أكب عليه يقبله ورقله رقة شديدة وأكب عليه المسلمون وأبو بكر يقول بأبي وأمي أنت يا رسول الله ليس بي بأس, ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهه ثم قال أبو بكر يا رسول الله هذه أمي برة بولدها وأنت رجل مبارك فادعوا الله عز وجل أن يهديها وادعها إلى الله عسى الله أن يستنقذها بك من النار فدعا لها النبي عليه السلام ثم دعاها إلى الله فأسلمت فهذا الحرص الكبير من أبي بكر كان أول ثمراته أن ثبته الله على الدين فإنه لما مات النبي عليه السلام شكك بعض الناس في موته وقام عمر رضي الله عنه بسيفه يتهدد من يقول بموته فيرقى أبو بكر المنبرة بخطا ثابتات ويفصل النزاع بقوله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم ترتد قبائل حول مكة فيقف لهم أبو بكر ثابتا راسيا حتى أعاد قوة الإسلام بل إن من ثمرات هذا الحرص أن أسلم على يدي أبي بكر أكثر من ثلاثين صحابيا ستة منهم من العشرة المبشرين بالجنة وينبغي على الفتا والفتاة بل على المسلمين والمسلمات إذا عرضت لأحدهم شهوة أو شعر في قلبه بقسوة أو أحس بفتور عن الطاعات ورغبة في المحرمات أن يشكو همه وغمه إلى أخ الناصح أمين وقد كان بعض السلف يقول لبعض تعال بنا نؤمن ساعة وروى الترمذي والنسائي بسند حسن أن مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه كان يخرج من المدينة إلى مكة متخفيا يذهب إلى البيوت ويذهب إلى البيوت التي يحبس فيها أسرى المسلمين فيطلقهم من قيودهم ويحملهم معه إلى المدينة دخل مكة ليلة من الليالي وواعد أحد الأسرى في موضع منها فبينما هو يمشي إليه إذ مر بامرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له في الجاهلية فلما رآها اختبأ في ظل جدار فرأته فأقبلت إليه فلما نظرت إلى وجهه عرفته فتذكرت ما بينهما من حب وغرام لما كان يعبدان الأصنام قالت مرثد قال مرثد قالت مرحبا وأهلا هلما فبت عندنا الليلة قال يا عناق حرَّم الله الزنا قالت لتفعلنَّ أو لأفضحنَّ قال لا حرَّم الله الزنا فصاحت قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم ففزع مرتد وهرب فتبعه ثمانية منهم ودخل حديقة واختبأ في غار منها فدخلوا وراءه فأعماهم الله عنه فرجعوا إلى رحالهم في مخبأه يسيرا ثم خرج إلى موضع صاحبه الأسير فحمله معه حتى خرج به من مكة ففك عنه قيوده حتى أتي المدينة نعم أنقذ الأسير ووصل المدينة لكن قلبه لا يزال يتذكر تلك المرأة فلم يطق صبرا فأتى إلى النبي عليه السلام قال يا رسول الله أنكحوا عناطاً اتزوجها فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد عليه يا رسول الله انكح عناقا فسكت عنه النبي عليه السلام حتى أنزل الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرِم ذلك على المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم يَا مَرْثَد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها فرضي الله عن مرثة تأمل كيف تدارك نفسه رضي الله عنه بسؤال النبي عليه السلام حتى ذهب ما وسوس به الشيطان له وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمر بن ميمون بن مهران قال بعدما كبر أبي وذهب بصره قال لي هلُمَّ بنا إلى الحسن البصري فخرجت به أقوده إلى بيت الحسن فلما دخلنا عليه قال له أبي يا أبا سعيد قد أنست من قلبي غلظة فاستلن لي منه فقرأ الحسن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 قال فبكى أبي وبكى حتى سقط وجعل يضرب برجله الأرض كما تضرب الشات المذبوحة وأخذ الحسن البصري يبكي وينتحب فجاءت الجارية وقالت قد أتعبتم الشيخة قوموا تفرقوا فأخذت بيد أبي فخرجت به فلما صرنا في الطريق وكزني أبي في صدري وكزة ثم قال يا بني أعقلت ما قال قلت يا أبتي إنها آيات قال نعم لقد قرأ علينا آيات لو فهمتها بقلبك لأبقت فيه كلوما أي جروحا نعم لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يناجيك أو يسليك أو يتوجع ومن أعظم وسائل الثبات على الدين أن يكون المرء طائعًا لله في سره وعلنه صح عند ابن ماجة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا ففزع الصحابة وقال ثوبان راوي الحديث يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما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 فكان الصالحون يجتنبون معاصي السر والعلن بل كان الصالحون يعجبهم أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح بينه وبين ربه لا يعلمها أحد من صدقة في السر أو نصيحة لمقصر او كفالة يتيم او أرملة ومسكين او قيام في الأسحار وصيام في النهار ودعاء واستغفار او ختم للقرآن وذكر دائم للرحمن والله لا يضيع أجر كان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى الفجر خرج إلى الصحراء فاحتبس فيها يسيرا ثم عاد إلى المدينة حجب عمر رضي الله عنه من خروجه فتبعه يوما خفية بعدما صلى الفجر فإذا أبو بكر يخرج من المدينة ويذهب إلى الصحراء ثم يأتي على قيمة قديمة فيها فيدخل إليها فاختبأ له عمر خلف صخرة فلبث أبو بكر في الخيمة شيئا يسيرا ثم خرج فخرج عمر من وراء صخرته ودخل إلى تلك الخيمة فإذا فيها امرأة ضعيفة عميا وعندها صبية صغار فسألها عمر من هذا الذي يأتيكم قالت لا أعرفه هذا رجل من المسلمين يأتينا كل صباح منذ كذا وكذا قال عمر فماذا يفعل في بيتكم قالت يكنس بيتنا ويعجن عجيننا ويحلب داجنا ثم يخرج فخرج عمر وهو يقول لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر أما عمر فوالله ما كان بعيدا في تعبده وإخلاصه من أبي بكر خرج مرة إلى ضواحي المدينة فإذا برجل عابر سبيل نازل وسط الطريق وقد نصب خيمة قديمة وقعد عند بابها مضطرب الحال فزعا منتظرا فسأله عمر من الرجل قال أنا رجل من أهل البادية جئت إلى أمين المؤمنين أصيب من فضله فأثناء كلام عمر معه سمع عمر أنين امرأة داخل الخيمة قال ما هذا الأنين فقال الرجل انطلق رحمك الله لحاجتك قال عمر هذا من حاجتي فقال الرجل هذه امرأتي في الطلق يعني تلت وليس عندي مال ولا طعام ولا أحد فرجع عمر إلى بيته سريعا فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي هل لك في خير ساقه الله إليك قالت وماذاك فأخبرها بخبر الرجل فحملت امرأته معها متاعا وحمل هو جرابا فيه طعام وقدرا وحطبا ومضى إلى الرجل ودخلت امرأة عمر على المرأة في خيمتها، وقعد هو عند الرجل، فأشعل النار، واخذ ينفخ الحطبة، ويصنع الطعام، والدخان يتخلل لحيته، والرجل قاعد ينظر إليه فبينما هو على ذلك، إذ صاحت امرأة عمر من داخل الخيمة، قالت يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام فلما سمع الرجل قولها يا أمير المؤمنين فزع وقال أنت عمر بن الخطاب قال نعم فاضطرب الرجل وجعل يتنحى في مجلسه عن عمر فقال له عمر مكانك ثم حمل عمر القدر وقربه إلى الخيمة وصاحب امرأته قال خذ الطعام وأشبعيها فأخذته وأكلت المرأة من الطعام ثم أخرجت زوجة عمر باقي الطعام خارج الخيمة فقام عمر وأخذ القدر ثم وضعه بين يدي الرجل وقال كل فإنك قد سهرت من الليل ثم نادى عمر امرأته فخرجت إليه فقال عمر للرجل لما أراد أن يغادر عن قال يا رجل إذا كان من الغد فأتنا نأمر لك بما يصلحك وهكذا كان من بعدهم كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق بها ويقول إن صدقة السر غضب الرب فلما مات وجدوا على ظهره آثار سواد فقال المغسلون بعضهم لبعض هذا ظهر حمال وما علمناه اشتغل حمالا ومضت الأيام بعد دفنه فانقطع الطعام عن مئة بيت في المدينة من بيوت الأرامل والأيتام كان يأتيهم طعامهم بالليل يوضعوا عند أبوابهم لا يدرون من يحضره إليهم فعلموا أنه الذي كان ينفق عليهم يحمل الطعام إلى بيوتهم في ظلمة الليل وصام أحد السلف عشرين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً وأهله وهم أهله لا يدرون عنه كان له دُكان يخرُج إليه إذا طلعت الشمس ويأخُذ معه فطوره وغداءه فإذا كان يوم صومه تصدق بالطعام وإذا كان يوم فطره أكله فإذا غربت الشمس رجع إلى أهله وتعشَّى معهم نعم كانوا أيها الأحبة الفُضَلاء يستشعرون العبودية لله في جميع أحوالهم هم المتقون حقا وأولياء الله صدقا والله يقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعبا ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا فطوبى لقلوب ملأتها خشيته واستولت عليها محبته أصبحت الطاعة لهم عادة والحركات والسكنات لهم عبادة والله لو جالست نفسك خاليا وبحثتها بحثا بلا روغاني لوجدت خير العيش عيشه موفا إن تقعد رجعت بذلة وهواني فالحق شمس والعيون نواضر لا تختفي إلا على العميآني والقلب يعمى عن هداه مثل ما تعمى ضم هذه العينان وصلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن فاذا تخلى منه اصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا وعلى من وفقه الله للاستقامه على هذا الدين الا يغتر بطول استقامته ولا كثرة صلاته وعبادته بل يسأل ربه الثبات على الدين والعصمة واليقين وانظر إلى محطم الأصنام وباني البيت الحرام إبراهيم عليه السلام يبني البيت وهو يبتهل إلى ربه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام عجبا ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم وقالت عائشة رضي الله عنها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك وكان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور أي من الضلال بعد الهدى فإذا كان هؤلاء يخشون من الوقوع في الضلال فما بالك بمن بعدهم؟ ومن أقوى وسائل الثبات الاشتغال بميراث الأنبياء من طلب العلم النافع وحضور مجالسه ومخالطة أهله وقراءة كتبه والعالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب أسئلة للعقلاء وختاما فإن من وسائل الثبات على الدين أن يتصور العبد عاقبة صبره على الطاعات ومجانبة المحرمات فكيف يبيع عاقل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بعيش زائل كأنه أحلام كيف تباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن مليء بالبليات ومساكن تجري من تحتها الأنهار بأعطان آخرها الخراب والبوار وكيف تباع أبكار كأنهن الياقوت والمرجان بقذيرات ذنسات مسافحات وأنهار من خمر لذة للشاربين بشراب مفسد للدنيا والدين وكيف تباع لذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالنظر إلى وجه فاجرة قبيح دميم وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والألحان كيف يباع الجلوس على منابر اللؤل يوم المزيد بالجلوس مع كل شيء مريض. نعم كيف ترغب عنها وكيف ترغبين عنها وهي دار غرسها الرحمن بيده وجعلها مقرا لأحبابه ووصف دخولها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير الجسيم فإن سألت عن تربتها فهي المسك والزعفران وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن وحصباؤها لؤلؤ وجوهر وبناؤها فضة وذهب وإن سألت عن ثمرها فأحلى من العسل وإن سألت عن ورقها فألين من الحلل أما أنهارها فأنهار مما، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وطعامهم فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ولباس أهلها الحرير والذهب، وفرشها بطائن في أعلى الرتب، وخدمهم ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. فهم في روضاتها يتقلبون وعلى أسرتها يتكئون ومن ثمارها يتفكهون ويطوف عليهم ولدان مخلدون يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا فواعجبا كيف نام طلابها وكيف لم يتسابق إليها عشاقها وربهم يناديهم بقوله يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا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 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكنون أيها الإخوة والأخوات هذه وسائل الثبات لمن أراد السلامة والنجاة ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وتنوعت المحن فتن تفتن الأبصار وأخرى تفتن الأسماع وثالثة تسهل الفاحشة والآثام ورابعة تدعو إلى المال الحرام حتى صار حالنا قريبا من ذلك الزمان الذي قال فيه النبي عليه السلام فيما أخرجه الترمذي والحاكم فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين منكم يعمل مثل عمله وإنما إنما يعظم الأجر للعامل الصالح في آخر الزمان لأنه لا يكاد يجد على الخير أعوانا نعم فهو غريب بين العصات غريب بينهم يأكلون الربا ولا يأكل يسمعون الغناء ولا يسمع ينظرون إلى المحرمات ولا ينظر يقعون في الزنا ولا يقع يشربون المسكرات ولا يشرب بل يقعون في السحر والشرك وهو على التوحيد وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء نعم طوبى للغرباء فسئل صل الله عليه وسلم كما عند, عند كما في روايه غير مسلم ومن الغرباء يا رسول الله فقال صل الله عليه وسلم هم قوم صالحون قليل بين قوم سوء كثير وعند البخاري قال صل الله عليه وسلم لا يأتي عليه زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل وأخرج البزار بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة نعم من كان خائفاً في الدنيا معظِّماً لجلال الله أمن يوم القيامة وفرح بلقاء الله وكان من أهل الجنة الذين قال الله عنهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقال عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أما من كان مقبلاً على المعاصي همه شهوة بطنه وفرجه آمناً من عذاب الله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 ولا تغترَّ بكثرة المُتساقطين ولا نُدرة الثابتين ولا تستوحش من قلة السالكين يا معرِضًا عما يُرادُ به وقد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 اسال الله تعالى ان يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يعيذنا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من الدعاه اليه اللهم اجعل ما نستقبله من أيام خيرا مما نستدبر هذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا في افغانستان وانصر في الشيشان وانصر اخواننا في كشمير وفي الفلبين وفلسطين اللهم ارفع رايه المجاهدين في كل مكان اللهم اجعلهم يقاتلون في سبيلك ويعادون اعداءك يا قوي يا عزيز اللهم اقيم في فلسطين علم الجهاد اللهم ارفع في فلسطين راية الجهاد اللهم اجعل قائدهم فيه أحبهم إليك وأكثرهم طاعةً لك يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بالنصارى الظالمين اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم وشتِّد شملهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم اجعلهم هم ونساءهم وصبيانهم وأسلحتهم غنيمةً للمسلمين يا قوي يا عزيز اللهم وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين من خذل الدين يا قوي يا عزيز اللهم احفظ بلادنا من الشرور واحفظ جميع بلاد المسلمين عامه اللهم من اراد بلادنا بالافساد او نشر الاختلاط بين العباد اللهم ففضه في الدنيا قبل الاخره اللهم فضحه في الدنيا قبل الاخره ارنا فيه عجائب قدرتك أرينا فيه عجائب قدرتك اجعله ايه للمعتبرين اجعله ايه للمعتبرين وعبره للمتبصرين. اللهم أظهر كمينته اللهم أظهر سريرته اللهم وفضح سؤنيته يا قوي يا عزيز اللهم وفقنا جميعا لفعل الخيرات ووفق لات أمورنا في هذه البلاد لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى هذا والله تعالى أجل واكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وهنا مستمعنا الكريم نقف مع الشيخ لتبدأ رحلتك فانطلق وفي رعاية الله نودعك إلى لقاء مع تحية إخوانكم في تسجيلات الأندلس بيتمير هاتف رقم 064436698 أندسة الصوت فهد بن عبد العزيز الدهان والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته